بِهِمْ مُحْدَثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ مَا لَهُمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ لَا هي Wa asal naji wal-ladin zulmu hal-halain, Allah bersamamu. Afitu nasihra, wa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 Walaupun man di satau dan bumi, walaupun man di satau dan bumi, dan yang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 لو كان فيهما آلة إلا الله لفسرت لم كان فيهما آلة إلا الله لفسرت فسبحان الله رب العرش مما يصفون فسبحان الله رب 119. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 110. يسأل أم اتخذوا من دونه آلهة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 قالوا اتخذ الله رحمانا ولدا, ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا Ya'lamu maa bayna aydiyihim wa maa khalfahum Wa la yashfahun illa limen irtadawahum Min khashyatihi mushfikoon Ya'lamu maa bayna aydiyihim wa maa khalfahum Wa la yashfahun illa limen irtadawahum Min khashyatihi mushfikoon وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ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 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ Rَوَاسِيَاً تَمَيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيoihan Vielen وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيي eigا فِجَاجًا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 يتخذونك إلَّا زوجاً هذا الذي يذكر آلهَتكم وهم بذكر رحمانهم كافون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلَّا زوجاً هذا الذي يذكر آلهَتكم قل قل إنسان من عجل قل قل إنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.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 فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها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 قل ميت لأكون بالليل والنهار من الرحمن قل ميت لأكون بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم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 ولا يسمع الصُّمد الدعاء إذا ما ينذر ولا يسمع الصُّمد الدعاء إذا ما ينذر ولإمّسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النّياويلنا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 أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 124.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 124- وداود إِذْ إذ فِي في إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ شاهدين 125- وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم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 وَأَلْمَنَاهُ صَنَّتَ لَهُ سِلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ فَهَلْ أَلْتُمْ شَاكِينَ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 Wa atainahu ahlahu wa mithlhum mawhum rahmatan mina indina wa dzikraalil habdin. Wa ismaaila wa idrisa wa dalkifl. Wa ismaaila wa idrisa wa وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين انهم من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّكُودِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَذَنُونِ إِذْ عَلَيْهِ فَنَادَى Fanaa dalam kezaliman, Allah, Inaillah, Anta Subhanak, Inni kuntu min al-zalimin. Fanaa dalam kezaliman, Allah, Inaillah, Anta Subhanak, Inni kuntu min al-zalimin.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 وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ فمن يعمل من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 لهم من الحسناء هُناك عنا مُبَعَّدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون وهم في مشتهت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 لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون